يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى وكل شيء قرى وكل شيء قرى بالكاف والنوم يا يا بارئ الكون في عز وتمكين يا بارئ الكون في وكل شيء جرى بالكاف والنون يا ما أحس کل کائنات یا وقد تعاليت عن ظن وتخمين وقد